في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سنا، فحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادي من دوني أونيا، إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟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 فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتقذوا بما كفروا واتقذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا لافنيه مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل